سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن لمجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ص الأرض منهم كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أ فلم يوضرو إلى السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وَلِأَرْضٍ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَبْتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَتَهُ وَبِكْرَانِ عَبْدٍ منيب ونزلنا مِنَ السَّمَاءِ 121. والنخل باسقات لها طلع نظيد 122. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 124. قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثم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 يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 قال قرينه هذا ما لدي عديد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها من آخر فالقياه في العذاب الشديد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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل وأزلفت الجنة, وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون غير لكل أواب الحفير، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب.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 هُنَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَغْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هم أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوهُ فِي بِلادِهِ الْمَحِيصِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لذكرى لمن